دايل ايام تبقى المات جاءوا وطب نفسه اذا حكم القضاء فلا تجزع لحادثه الليالي فما لي الدنيا بقاءوا وا كن رجولان الا الاهوال جالدا وشيمتك السماحه والسخاء اذا ما كنت نا قلب جنوع فانت ومالك الدنيا سواء ريحجتين ريحجتين لألي أراكم أو أرى من ياركم أمر على الأبواب من غير ريحجتين ريحجتين في صفيان في صفيان ويا ليتهم لما سجاني سجكم سجني الهوى قاساً من حب صفيان في صفيان